كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مولوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر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 إنا أرسلنا عليهم صيحه واحده صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر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 فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسون القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء ال فرعون النذر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 في مقعد صدق عند منيك مقتدر